Si jizi yang yang amanu amanu salihat, ulaiq lahummu azfuratun warizqum karim. Waladin sawait fi ayatina muajizin ulaiq lahummu adzabumir ويرى الذي لَأُوتِي العِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ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 يَا جِبَالُ أَوْبِي بِمَعَهُ وَالطَّيرُ وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وَرَبُكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ قُلْ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَنْكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِ مَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ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 قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقَّتْ بِهِ رسلناك إلَّا كَفَتَلِ النَّاسِ بَشِيرَةً وَنَذِيرَ وَلَكِنَّ أكثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أن لنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم فل كنتم مجرمين فَقَالَ الَّذِينَ أَسْتُضْعِفُوا الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا بَالْمَكْرُ الْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَ لَا أَنْكَفُرَ أن بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَدَادًا وَأَسَرُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَاهُ وُلَالٍ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 تقربكم عذلاز الفاء إلا من آمن وعمل صورحا فأولئك فأولئك لهم جزاء الضعف بما عمروا وهم في الغرفات آمنون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 وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْسُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَا ك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعوا ولا ضرّوا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 فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثلا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن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 وَخَيْلٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ